طيب. وقفنا في الاصول غيرين عن وحال المستفيد والحمد لله والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وقوله وحال المستفيد حال المستفيد من الادله من الذي يستهدون من الأذلة؟ قالوا أنه المجتهد أي القادر على الإجابة ونفرح بأسفال الله وعزبه ومبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبقا بينا تعريف أصول الفقه وقلنا بأن أصول الفقه هو أصول الفقه كاملة <تصفيق> مركب وأن أحد أكبر باعتبار باعتباري لقب باعتباري لقب نصر <تصفيق> شكراً. لا باعتباري لا قبل عشان نبين موقع حال مستفيد دي العلم بالقواعد الكلية العلم على بالقواعد الكلية بالجمهورية وكيفية الاستفادة من في حال المستفيد. المستفيد, المستفيد, المستفيد أخذنا بيان معرفة القواعد الكلية هذه ايضا أيضا كيفية الاستفادة ويبحث المستفيد. باتت ثلاث حاجات ثلاث عبارات في التعريف لابد أن ننتبه لها. العبارة الأولى النوع عبارة عن أدلة إجمالية وقواعد كلية. العبارة الثانية كيفية الاستفادة. كيف نستفيد بهذه القواعد الكلية من نستفيد من أحسن من خلالها. الحاجه الثالثه حال المستفيد حال المستفيد طيب قالوا حال المستفيد ها حال المستفيد من, الأدلة من الذي يستفيد من يبحث في حال لأن يعني يعني هو القادر على استنباط الأحكام لكن ايضا فصل فقه النظر صلى المتقلب من هو؟ ليه؟ لانه ضد الاجتهاب وبيضضها كتاب يانا مشيئ لذلك نجد الاصوليين يتكلمون عن المشتاج ويتكلمون ايضا عن المتقلب وحكم التقليد وما يتعلق بذلك فصار موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء الأول أدلة الفقه الإجمالية كيف نستفيد من هذه الأدلة حال المستفيد من هذه الأدلة وهو المجتمع يبقى إذا كل علم أصول فقه يرجع للثات عناصر ده تصور يا أخوان تصور, تصور ما يدخل تحت أي علم العلوم يعين على فهم العلم نفسه. يعني شوف بحنا الآن بنا من علم إلى علم كل علم تجد منه من, من حخاص شو كل العلم معه كل علم له منحة خصفة لكن كل هذه العلوم تصد في مصب واحد وهي معرفة الأحكام الشرعية أو مرادة له من النصوص الشرعية معرفة صحيحة تسلم بها من الخاص كل هذه العلوم وغيرها من العلوم عشان إحنا نشيء في الشريعة على أساس على وفيرة ولا على ضلالة عشان كده ما تلاقيش أي منهج على وجه الأرض من مناهج المبتدعة في مثل هذه التأصيلات ولا في هذا التكوين في العلوم هو ما يعنيهوش هذا هو إنما الذي عنا انا اعتقد أولا عقيدة ثم صار يأخذ من بين ثنا هذه الكتب ما يدعم معتقده ما بس ولا يخرج ولا ينصح بسماع العلم لان طبعا ده اصحابون البصر من تحت ايدين يقولك اوع اوع تسمع لغيرنا دول ضلال دول, دول, دول, دول منحرفون اوع تروح اوع تجلس اوع كده طيب انا اجلس عندك إذا جلست عندي فكون بين يدي كالميت بين يديه مغسلة إلا قونه قل سمع عنه طاعم اوعى حرام تقول تستدرك حرام تناقش حرام تفتح بقك إلا قوله خده لكن عندك علم الشريعة علم جميل متنوع تأخذ كل هذه العلوم لتمشي فيه على بصيرتنا أما تعرف به النصف ده مثلا في يدينات يخالف هذا النص ازاي تجمع بين النصين مثلا بقواعد علمية مبينة ازاي تفهم هذا النص عبر قواعد علمية معينة يبقى لا. هو ده التاصيل واللي, واللي احنا بنقوله ونقول لا يمكن تكون طالب علم ابدا ابدا, أبداً من غير هذا التاصيل المفتحي لا يمكن تكون طالب علم عندك نظر نظره متكامله حين تتكلم في مثلا المشاكل الا حتى تعرف ام بتقول ام تقول لا لأن هذه حتى القواعد تعلمك، تعلمك عظمت هذا العلم وإنك لا تقول فيها إلا بذرايا، لأن المسألة بعد ما تدرس العلوم يتبين لكن المسألة ليست سهلة، مسألة صعبة صعبة وإن فعلا معرفة هذه العلوم يوقف عند حقيقتك، لكن الجاهل دون أحد، شن كذا تجد المتجرج جاهل ليه لأنه لا يدري وبتكلم فين ولا أزاي ولا نعم، فإذا علم وسلف له ثلاثة عناصر رئيسة العنصر الاول <تصفيق> الادلة اجمالية اذا اختلف عن ثقه في هذه المسألة الفقه عبارة عن ادله تفصيلية جزئية لكن عندنا وصول الفقه لا بنتبع القواعد العامة الكلية والادلة الاجماليه الامر يفيد الوجوب الا لقارمة مثلا انها يقتضي الفساد وخد بالك هذا الأمر يقضي الفرع ولا يقضيه مثلا متى الأطل العمل بالعام يعني يرد مخصص له كده الحاجات العامة الكلية اللي انت بتفهم بقى ايه النصوص الشرعية دي واحد اتنين كيفية الاستفادة وده, وده بتبحث تحته بقى قواعد الترجيح بتبحث تحته بإدالة الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد وخلافه اللي هو عصب العزبه يعتبر عصب علم صور السفر هو كنفيد بقى الاستفادية هذه العصب في العلم هذا العنصر الثالث أنه هو إيه؟ حال المستفيد حال المستفيد من جهة بيان الأدوات والآلات التي إذا حملها الشخص أصبح مؤهلا لأن ينظر في الشريعة يقول هذا لا يجوز وهذا لا يجوز هذا واجب وهذا مكروه هذا محرم وهذا مستحب وهذا مباح ايه الادوات اللي تكون عندك على حسب نوع الاستهاده اذا كان الشهاده مطلقه او كان الشهاده في مذهبي مش اشتداد مطلق ولا جه مذهبي على حسب نعم يبقى دايما تحط في حاجات دول في ذهنك عشان احنا نمشي في هذا العلم كله بناء على ايه على ثلاثه نعم يعني يبحث اصول الثقه ما هو المستهاد تمشي يعني يبحث أصول الفقه ما هو المجتاد فليس كل إنسان فلا بد من شروط المضابط يعرف بها من هو المجتاد ومن هو المقلد لابد من الشروط يعرف بها المقلد ممن يجب عليه أن يجتاد ويعقض الأدلة بنفسه من نصوصها فصار علم أصول الفقه في الحقيقة علما مهم فلا ينبج طالب علم أن يفرط فيه ومع كونه يسمى أصول الفقه فهو أصول أصوله أيضا لغير الفقه إذ يو... إذ يو... هو أصول أيضاً غير هو أصول أيضا لغير صفح إذ يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد ولهذا كيف نعرف أن الصفات التي وصف الله بها نفسه مغيرة لصفات المخلوقين إلا بقواعد أصول صفح وهو أن نحمل هذه الظواهر على مثل قوله تعالى ليس كمثلي شيء ونقول إن هذه الظواهر إن كان يفهم منها على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع أنها تماشي صفات المخلوقين فإن قوله ليس كمثلين شيء يمنع هذا الفهم الفاشي على أن الصحيح أنه لا يمكن أبدا أن يفهم من الصفات التي أضطها الله لنفسه أن يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين وهذا قررناه من قبل أن الصفات بحسب ما تضط إليه فإذا أضيفت إلى الله فهي ليست كما إذا أضيفت إلى غيره ولهذا لو قلت يد الضرة فهل يفهم المقاطب المقاطب أنها على حجم يد البعير لا يفهم هذا بل يفهم أن لها يدا تناسبها إذا فلا, فلا يمكن أن نفهم من قوله تعالى بل يداه أبسوطتان أن يديك كأيدينا فإن هذا مستحيل لأنها مضافة الله عز وجل فهي تليق به ولهذا فنحن نهدم قول من يقول إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما يماثل المخلوقين فقد منع ذلك قوله تعالى ليس كمثلي شيء نهدم هذا لأن أصل هذا ثم خطط إذن يمكن أن تفهم الصفات إلا على حسب ما أضيفت إليه فنفى من صفات الخالق المضافة إليه غير ما نفى من صفاتنا المضافة إلينا كما نفى من صفات المخلوقين حسب ذلك المخلوق إذن يمكن أن أسهل... نستخدم أصول الفق في باب التأخير وفي باب التأخير وفي باب الحديث وفي كل شيء فهو من المهمات جدا فإلة وصول الترق كذلك الدلالات تستدل بها في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته اللي هي دلالة الإسل المعروفة لأسماء الترخيد سواء دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام هذه أيضا داخلة في هذا النوع من في الدلالات الألفاظ نعم فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه على علم الجليل والفضل بالغ الأهمية عزي... غزير الفائدة فائدته التمكن من حصول فدرة يستطيع بها استخراج يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله ثم تبعه العلماء في ذلك فأذبوا فيه التآليف المتنوع ما بين منطول ومنظوم ومقتصر ومبصول حتى صار فنا مستقلاً له كيانه ومميزاته وقوله إن أصول تقع علم جليل القدر، بالغ الأهمية غزير الفائدة هذه الكلمات ربما تقال لكل شيء فكل إنسان يمكنه أن يقول عن فنه إنه غزير الفائدة وبالغ الأهمية وما أجبه ذلك لكن ما كل من ادعى شيئاً قبل الدعوات فلنظر الآن فائده. قوله فائدته التمثل من, من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلة على عصر السليمة وهذه فائدة عظيمة يعني أنك إذا عرفت أصول شخص أمكنك أن تستمت الأحكام الشرعية من أدلتها فهو إلم غزير الفائدة والنظر مثلا للعموم قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أجل مفهوم من من أين من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها إذا طلق انتهت عدتها؟ يعني عندنا قول الله سبحانه وتعالى والذين يتقعون منكم ما يذرون أزواجا تربطنا بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة، وعندنا قول الله سبحانه وتعالى والذين يتقعون منكم ما يذرون أزواجا وصية لأزواجه متعة إلى الحوض، أدي أربعة أشهر عصرا وأدي سنة. وإننا قول الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يرضعن حملهن طبعا الحمل وهذه عام المرأة التي تدعط على غير وغير وغيرها التي تدعط على زوجها فنعمل بها سنة ولا أربعة تشهر عشرة ولا بوضع الحمل يعني ماتت الآن زوج مات مات ومرأته الآن حامل الشهر التاسع يعني تولد بكرة تولد بعد اسبوع تولد بعد اسبوعين هذه المره ماذا نصنع معها نقول لها 14/10 بدليل القران ولا نقول لها سنه بدليل القران ولا نقول لها لو حطت حملها ليلة قبل ما تدفن يدفن الزوج يعني امراه متى زوجوها ودفن بكره الظهر ومتى زوجوها الان والليلة ولا ليله هل نقضي عدتها ولا نقول لنتظر أبعد عشر ولا ننتظر سنة نفهم إزاي أي هذه النصوص التي نقدم يبقى دار نحتاج إلى علم إيه أصول الفقر عشان نوضح الترجيح بين هذه الآيات والجمع بين هذه الآيات وهل يعني أننا لما نأخذ بقول هذه الآيات نطرح بإلاءة الآيات, الآيات الأخرى ولا تحمل هذا على كذا وتحمل هذا على كذا وتحمل هذا على كذا نعم اذا كنت قد درست علم اصول الفقه اقول الظاهر الايه واولات الاحمال أجلهم ان يضان حملهم اجل ان يضلنا ان أن المرأة المراه لو وضعب بعد موت زوجها بضفاف انتهت عدتها أيوه من اين اخذت هذا لان العموم يشمل جميع افراديه هكذا درسته في اصول الفقه العموم يشمل جميع افراد العموم يشمل جميع أفراده وأولاة الأحمال أجلهن ايضا يضعن أولاة الأحمال بغض النظر عن إن هي نعم أي يبقى بوضع الحم مات عنها زوجها ولا طلقت سواء كان ميت عنها زوجها او كانت مطلقة طلاقا عادية من غير موت زوج فإن عدتها إنما تنقضي بوضع الحم لأن العام يشمل جميع أفراد عام يشمل جميع أفراده ما سمي عام إلا لأن دخول جميع أفراده كذلك بعكس المطلق لي أشياء بس جنس معين وعلي لما أنا أكتب مخاطب القاعدة أو أقول إيه أقول المرأة مدافعة عن زوجها المساء المرأة المدافعة عنها زوجها إذا وضعت حملها فإن عدتها تنقضي. طب أربعة أشهر وعشر هناك في الآية نقوله آه أختها ليست حاملة أربعة أشهر وعشرة فيما نبدأ في منتجق حمل. طب الثمن هذه يبقى احنا من ثلاث من سخ كالأذى الثمن يبقى عندنا نصف نصف ولدينا تليفون منكم وزرونا زواجنا وصيحة الأزواج يتربصنا نفسينا أربعة أشهر وعشرة ونصف أولاد الأحمال يزولون ناخذ بالأربعة عشر وعشر ولا نأخذ بالحامل نو نأخذ بالاثنين الأربعة عشر وعشر إذا لم تكن حاملا طيب فإن كانت حاملا فعدتها بوضع يحملها إيه اللي خلنا نقول إذا كانت كانت المرأة حاملا فعدتها بوضع يحملها نقول عموه قول الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أزلون يا ضاميك حملهم والعام يشمل جميع أفراده يشمل جميع أفراده فيدخل تحتها المرأة المطلقة ويدخل تحتها المرأة المطلقة عنها زوجها كل أي مرأة حامل عدة بضع حملة فلو مات زوج الآن عن امرأته وامرأته حامل بشار 9 ثم والدت قبل أن يسلم نقول لا يا الله لو حد عدت جوجه بكرة يزوج. يعني تدفن زوجها اليوم وتتزوج بكرة ما فيش كله. او تجرب تسعة 10 مش او تجرب تسعة قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسافة السماء العشر فاذا حصل حصل انسان من درعيه خمسه اصواع وجب فيها نصف صاع من اين عرفت انه اذا كان خمسه صاع عرب... اربعه امداد حصل انسان من هذا ويقارب مثلا من كيلو 40 جرام من البغل الجيد فلو حصل انسان من هذا <تصفيق> مثلا خمسة أصواع نقول يجب فيها نصف العشق لي لك العموم فيما فقد التماء العشق م. من أين عرفت أنه لذا كانت خمسة أصواع وجب فيه نصف صاح إلا من العموم لأني درست في أصول الثق أن ما الموصولة تفيد العموم وهذا منها أن العموم له ألفاظ منها ما ما وما تفعل من خير يعلمه الله قرأ سبحانه وتعالى إن الله ذرع أجرا من وما من أحسن عمل كذلك قول سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض ما يعني كل ما في السماوات لله ما في السماوات يعني كل ما في السماوات وما في الأرض لاو سبحانه وتعالى لكن أقول درست أيضا في أصول فقه أن العام قد يختصر ورأيت حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة ومناء على ذلك فإن خمسة أصوات إذا عندي عموم تعرض هنا أنبرا عندي عموم فيما ثقت السماء العشر يعني إذا كل لا يخرج من أثر ثقيا السماء ففيه العشر سواء كان القديم قديم, قديم جاء في السنة قال ليس في مدونة خمسة أوسق ورسق سطون صاعة وصعوا أربعة أمدات قارب حوالي اثنين واربعين جرام يبقى بي الكيل عندي الوسط كم صاع في التون في خمسة يبقى ثلاثمائة صاع هذا النصار أو بالوزن من كيل واربعين فيه ثلاثمائة يبديك حوالي ستمائة واثنشر كيل يبقى هذا القدر بيوجه هذا القدر بلايه بالميزان. يبقى الشر من نصاب معنى ذلك إيه؟ إن لو قل عن النصاب لا تجيب بالذكاء أي ستطلع الاستحباب المتحر لو بلغ هذا النصاب فما أزيد يبقى تطلع إيه؟ نصف العشر إن كان يروى بالمؤنى أو تطلع العشر إن كان يروى بماء الراحة أو بالسماء هنا إذن الدلالة تغيرت في الظهر نعمل بإيه؟ نعمل بما بالنص في مساقة السماء ولا نعمل بالنص ليس في منذ الخمسة أصوات درس درس دراس الصلفق تبين لك العمل تبين نصين تقول هذا عام وهذا خاص وإذا ذكر الخاص بحكم يخالف العام فإنه يعمل بالخاص يعمل بالخاص ويكون مخصصا لهذا لهذا العلم وقد عدت ذلك لأنه في دراساتي لأصول الشرق تباعم لي أن العام يحمل على الخاص كما أن المطلق يحمل على المقيم وبهذا تجتمع لايه تجتمع المصوص يبقى هل ممكن لحد ينظر في الشريعة من غير دراية المصوص ما لا يدارش لأنها هيعمل هيقول بداية لفة النص ولا بداية لفة النص ولا يقول في المثالة قولان هيقول الله أي حاجة تطلع عندها فقال طلع فيها العشرة إذا كنت ب من سوق يا السماء طلع فيها العشرة هتقول له طيب لا يسوف المدين الخمسة أو سوقك لا دي نص وده نص ده وجه وده وجه ينفع؟ لا لأن نصوص الشرعي حتماً لا تتعارب في حكمها لكن إذا وجد هذا المتعارب في نصوص الشرعي فهو ليس تتعارضاً في الحقيقة بل أبداً نحمله على قاعدة من قواعد ترجع إما نقول هذا مطلق و هذا مقيد فنحمل المطلق على مقيد وإما هذا خاص وهذا عام فنحمل العام على الخاص وإما نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ لكن يبقى كده يبقى نصاني ظاهراني متعارضاني لا ترجيح بينهما أنا مصعب في شغل ويدعى يقولك يقولك التعارض ده بما في نفس الإيه المشتهى لا في نفس النصوص النبسة هم يموت وأمراني موجوداني ظاهراني متعارضاني أبد لكن لابد أن ننظر إلى قاعدة من القواعد الترجيح اللي إحنا بنتكلم فيها الآن نعم فيما ثقت السماء العشر في عام وفي خاص. أيضا فيما يخرج فيما سقط السماء سواء كان عشبا سواء كان حبا سواء كان ثمرا سواء كان قفبا شجرا أي حال هذا العموم يقتضي كده فيما سقط كل ما سقط السماء العشب لكن في جسون تبين. في قول صلى ليس في مدنونة خمسة أوسق لتبين إن الخارج يكون مما يقبل مما يكون وفقا وهذا لا يكون إلا في الحب أو الصمت فلو أنا عندي مثلا قصب فليس حبا أو صمت إنما ليوفق هو الذي يخرج في الحب إن قال ليس في مدنونة خمسة أوسق ولأنه دعم ذلك بفعليه صلى الله عليه وسلم فلم يخرج صلى الله عليه وسلم في ضرورته ولا في فواكه فده هذا على إن هناك أصناف يخرج منها هناك أصناف لا يخرج منها يبقى أنا لما نظرت إلى الشريعة كلية ورجحت بين نصوصيها استطعت أن أصل الحكم بسلامة وهذا لا يكون إلا بدراسة إيه إلا بدراسة صوري الفعل هو الجوافة محسوس بيه الحمل أو حمل بعيد هو الحمل لكن الحمل هذا بيكاه إنه يحمل فيه نعم إذا كان على حمل بعيد نعم كيف تعمل على البعيل ولا لا. لا لا مش مش يقال حمل بعيل الوسق هذا حمل قدره كذا يحمله بعيل يحمله سيارة يحمله سواء كان مما يكال او ما يوزن او يكال ويوزن في اصناف وكال وتوزن زي الارض زي الزرر لكن يوثق اللي يقبل توثق هذا يكون مما يكال ويبخل نعم فالإنسان إذا درس في أصول الفقه لا شك أنه يستفيد سيدة عظيمه وهي التمكن من استخراج الأحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم لا تناقض فيه وقوله وأول من جمعاه كثن مستقل النابس مبين أن الوسطى 60 صاعة هو ستون 60 والصعبة كيه نعروف من قدر معين <تصفيق> من هذي من هذه من هذه الاوثار يعني يعني قدر ما يحمل البعير لكن اللي بيحملوا البعير هذا بقى ممكن نضعنا مثلا عليه حديد ممكن نضع عليه خشب ممكن عليه كذا لكن لكن هذا قدر بالصاعات والصاعات هذه مما تكاك قوله أول من جمعه في فن المتقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله ثم تابع العلماء في ذلك فقال له فيه التأريف المتنوع ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومشور حتى صار فن الوصفة كلا له تيانوه ومميزات ومن أحسن ما أولف فيه بل من أجمع ما أولف فيه مختصر التحريض للفتوحي وهذا مختصر كتاب صغير لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في الأصول أصول الفقر وهو مختصر ويمكن لإنسان أن يحفظه عن دار قلب إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب فالذي يحفظه وعلى أحد نعم هو من كتب الصعب اعتصاره وجمعه من كتب الصعب البداية تحتاج البداية صنفها واحدة يحتاج و... شيخ دارس كمان نعم الذي يحفظه عن ظهر قلبه ويعرف معناه سيكون سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي وهو مطبوع وكذلك شرح شرحه شرحي... شرحه الكوكا والمونير في شرح مقترح التحرير مذبوح أيضا فهذا من أجمع مرايح على اختصاريه وهو يمكن أن يكون نصف زاد المستقنع أما أحسن ما يكون فيه من العبارات الثلاثة فهو المستصل للغزالي هو كتاب في مجلدين كبيرين ولكن في الحقيقة يرتاح الإنسان لقراءته لأنه سهل للأسكيوب وجيد في عرض الآراء ومناقشتها وهو من أحسن ما قرأته من جهد السمين والتوضيح والروضة مأخوذة من منه في الواقع على أن مصنف الروضة الموافق رحمه الله على أن مصنف الروضة الموافق رحمه الله صار أحيانا يحذف بعض الكلمات التي توجب الإشكال والتعقيد في العبارة وإلا لو قارنت بين الرودة والمستصر الغزالي لوجدت وجدت أن الكلام هو نفس الكلام لكن الموفق رحمه الله تصرف فيه بعد تصرف أحيانا فإذا مقتصر التحرير الفتوحي من الحنابلة والتحرير المرداوي علي بن سليمان صاحب كتاب الإنصاف هو أكبر فولو الأحكام الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء لكن موجد عند آل العلم عبارات في الأصول قبل إمام الشفية رحمه الله لكن من ان اول من جمعه يعني أول من جمعه كفن مستقل، لكن العلماء قبل <تصفيق> اليوم الشفية رحمه الله تكلموا لكن تكلموا في قواعد متناثرة لا تصدق ان تكون فن مستقلة أو علما مجموعة له أصول وقواعد، لكن الذي جمعه في علم المستقل وجعله علما مستقلا وفن مستقلا هو شفية رحمه الله صحيح. نعم الأحكام <تصفيق> جمع الحكم وهو لغة القضاء واصطلاحا ما اقتضاه كطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من صلب أو تكيير أو واضع فالمراض بقولنا كطاب الشرع الكتاب والسنة والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فئة فعلا إيجادا أو تركا فخرج بما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح والمراض بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فلا يشمل الصغير والمجنون والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإجزام أو الأفضلية والمراض بقولنا أو تخير المباح والمراض بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما من وضعه الشارع من علامات وأوصاص للنفود والإلغاء وقوله الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء ومنه سمينا الحاكم بين الناس قاضيا وقوله واصطلاحا مقتضاه وخطاب الشرق حكمه بكذا يعني قضى بكذا هذا من جهة اللغة أما من جهة الاصطلاح مقتضاه وخطاب الشرق ما بمعنى الذي أي هو الذي اكتضاهه يعني الشارع. هناك علاقة بين معنى الشرق واللغوي قَيَا وَلَغْضِي القضاء. واصطلاحا مقتضاه وخطاب الشرق نعم في علاقة القضاء يعني ما قدر الله سبحانه وتعالى إذا إذا نزلنا على الشرع المقتضى خطاب الشرع يعني مما قضى به الشرع نعم. ما معنى الذي أي هو الذي خطاب الخطاب الشرع الخطاب الشرع مقصود والحق والحكم مقتضى والمراد بالخطاب الشرع كما سيأتي الكتاب والسنة فقوله من صلت أو تخير أو تخير أو وضع بيان لما في قوله مقتضى خطاب الشرع يعني أن خطاب الشرع صارا من خطاب وصار يقول كثير وصار يكون شيئا موضوعا للدلاله على شيء كالاسباب والشروط والموانع فهذا خطاب الشرع لو تاملتمه لو تاملتمه لو جلته لا يقصد من هذه الثلاثه لا لا يقول يا طلب او, تخيراً أو, يا تخير أو يقتبر طلب يدخل فيه طلب, أمر طلب, أو طلب طلب صار طلب أمر أو طلب ط يدخل فيه 2 آمرا على وجه الوجوب وهو الواجب، و على وجه البريد Liberty و الناهي ال ما يدخل فيه عمرا من على وجه الجزم و على وجه غير الجازم و ها هو التحريم و الثاني الكراه يبدأ أربعة هذا equally و الطلب إن يبدأ الطرف ايشل أاروب على عن طلب أحكام و التخيير المباحب يبقى كده الأحكام التكلفية وهذه تسمى أحكام التكلفية الخامسة دي، أو الاقتضاء وهو ما جعله الشارع أسبابا أو شروطا أو علامات على وجود الشيء فيتعلق بها صحة الشيء ونفوذه أو يتعلق عدم أو بطلاء وهذا ندرس فيه الصحيش الفاسد أو الباطل وغير ذلك نذي الأشياء وذي الأحكام الوضعية يبقى خطاب الشارعي متعلق بأسعال المكلفين من جهة الطلبية أو التخيلية أو الاقتضاء بيشمل الأحكام كلها سواء كانت تكليفية أو كانت وضعية نعم تم اقتضاء خطاب الشارع من أحد هذه الثلاثة يسمى حكمة مثلاً الأمر يقصد الوجوب فالواجب محكوم به والوجوب هو الحكم ولهذا الوجوب هو الحكم والواجب محكم بهذا الأمر واجب يعني أنا حكمته على هذا فالأمر بأنه واجب محكوم به إذن أصبح هنا بناء على هذا الحكم يلزمك وجوباً أن تفعل كذا فالوجوب هو الحكم والواجب والمحكوم به ولهذا نقول حكم هذا الشيء واجب فالمحكم به هو الذي يوصف به لأنه واجب وأما الوجوب فهو الحكم فإذا قال ولا تقربوا بنا فهذا تحريم إذا ما اقتضاه خطاب الشرع التحريم وإذا قيل مثلا افعل هذا أو لا تفعل أو شئت تفعل فهذا تحريم فقوله فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة لا يوجد غيرهما وقوله المراد بقولنا المتعلق بفعل المكلفين ما تعلق بعملهم سواء كانت قولاً أم فعلاً إيجاداً أم ترشى والحقيقة لو قلنا بأعمال المكلفين لكان أولى لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل والفعل يؤثر في مقابل القول بخلاف العمل فالعمل يطلق على الفعل والقول والقول مطار للفعل ففي الحقيقة لو أننا عاكشنا لكان أولى في عذوقه بأعمال المكلفين يقول لو أننا عكسنا ويصرح كتابه طبعا ما رأيش لو أن المصمف عكس لو أننا عكسنا وهل القول يسمى عملا نعم يسمى عملا لأنه, لأنه عمل اللسان وهل الفعل يسمى عملا نعم وهو عمل الجوارح وريادة جافة صحيني أن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم قال إنما قال إيه لما كانك تقول بيديك هذا، تقول بيديك، مطلق القول على الفعل، أن تقول بيديك. وقولوا فخرج بيهما يتعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح أما باعتبار الشرع على سبيل العموم فإن ما يتعلق بالإعتقاد يسمى حكما. رأيت أنك تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فنزوله فعل فعل له. واعتقادي واعتقادي إياهم ويجب أن أعصر ذلك ولكن في استحقاق الصيام يخرجون يخرجون الاعتقاد من هذا التعليم ليه؟ لأن هذه يعني أمور ما يدخل الاجتهاد وما يقصدون الأفعال التي يدخل الاجتهاد لكن الاعتقاد عموماً لا يدخل الاجتهاد. وقولوا والمراد بقولنا المكلفين. ما من شأنهم التكليف وإن كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع فقوله فلا يشمل الصغير والمجنون وهل الصغير والمجنون يتعلق بفعالهم حكم نعم يتعلق بفعالهم حكم فإن كل هل هم مكلفون نقول نعم هم مكلفون في الأصل لكن موجد مانع وهو الجنون والصغر وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا أما البعير والبطرة والشاة والحمار والذرة فهي غير مكلفة فإن قلت لربد عليك أن موسى صلى الله عليه وسلم عذر الحجر الذي هرى بالثوبي وجعل يضربه وهو وهل هو المكلف نقول إنه نزل منزلة المكلف لأنه فعل فعل المكلف هرى الثوب فجعل يضربه وحينئذ تكون هذه المسألة مستثناء وإلا فالأصل إذا قال المكلفين الذين من أن يكلفوا يدخل بني آدم بلا شك وهل يأكل فيهم الجن؟ نعم الجن مكلفون في الجملة بلا شك ولهذا يحاشبون ويعطرون قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا فهم مكلفون في الجملة ولذلك نرى بعض أهل العلم إذا جاء إليه بشخص مصروع وصرعاه الجني يعيظه ويذكره بالله ويقول ان هذا ظلم والله تعالى قد حرم الظلم على عباده وما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على أنه إن كان عنده إيمان فسوف يقول، وقوله من صلب أو تكثير أو. وضع يبقى, يبقى دي مسألة مهمة. بقول المصنف والمرابط قول المكلفين ما من شأنه من التكليف. مش المكلف مش المكلف بالوضع الحالي الآن اللي هو المميز واللي هو الم... آ... آ... آ... آ... وإنما ما من شأنه التكليف. ولا وجود مانع من الإيه من الموال. فالصغر مانع من التكليف والجنون مانع من التكليف لكن هو أصلاً مادة للتكليف كإنسان في عقل في عقل هذه النسبة للصغير أو كإنسان من بني آدم بهبت المجنون هذا من شأنه التكليف أن يكلف لكن وجد مانع من التكليف عارض من العوارض هنا الصغر وهنا الجنون وعليها تجدها مسألة هل الكفار مخاطبون بفرق الشرعية أو غير مخاطبين نعم طولون من طلب يطمن فيه الأمر والنهي الأمر طلب للشاء والنهي طيب نقص